مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي هل تراني سوف القى بعضا قبل الممات اقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي اقبلوا لا تتركوني منذ أن فارقتموني لم تعد لو حياتي مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي مبحر في ذكرياتي يسمع النجم شكاتي هل ترى بي Aangekomen. Deze dag is inmiddels in de في الليل وحدي أتمو الشكوى وغضبي كلما أطرقت سالات معتي من فوق خدي بين جدران الحدودي والماسي دون حادي كل أبناء نسوني ونسو حبي وموتي رغم عزمي لست اقوى اين ليلى اين سلوى يوم كانت في صباها تجتني نعما وحلوى هل نسيتي عطفاها تلعبين وانت نشوى اين احمد سامي أقبله فالعمر يطوى يا ليالي السعد عودي خلصهني من قلودي إنني ما عدت أذاني أي معنى من وجودي من قديمي فيها الحدود. هل تراني سوف أماقا حي أراهم من جديد حي من جديد مبلغ في ذكرياتي يسمع النجم وشكاتي هل تراني سوف ألمقا أقبله لا تتركوني يا بني يا ويا بناتي أقبله لا, لا تتركوني يا بني يا ويا بناتي إن فارغتموني لم تعد تحمله حياتي مبجري في مع النجم وشداتي بحقيك هاي بها الحكم الله بلتز بطحك أجبك بلتز بصيبعي بلا يا لريم البيت، يا عيالي. مو مستعد ياخد عندي. أنا بسافر أكمل دراستي ما أقدر. هو أنا مشغولة ويا عيالي. وأنا وعيلي ما نستحمل حد. وأنا بصراحة ظروف صعبة ما أقدر. زين الحل؟ ودي دار المسنين. يشهدون مني وعرفون. في فرحموا قلبا كثيرا ورحموا ضعفي وزني إن زيتم لست أنسى ماضيا ما غاب عني كلما اكتارت شجوني ست ربنا رب العباد يا إلهي جنب عفو وجعله كن الْقُرَى معينا كُنْ لَأَعْلِي I'm on